أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الذاق وأن الله مخز الكافرين وأذان الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحج الْأَكْبَرِ إِنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْتُمْ تُمْتَهُ فَهْوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا ولم يضاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا فان سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا من بعد عهدهم وطعنوا في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 فالله احق ان تخشعوا والله أن, ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين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 لم يتقذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون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 ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سطاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجنّد في سبيل الله لا يستوون عياذ الله لا عند الله والله لا يندل الذي في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، خلدنا فيها أبدا. إن الله عاده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا آباء. وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادنا ومساكن تخشون كسادنا ومساكين احب اليكم من الله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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم, الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين